Ya Rasulallah wa qudu watana lan nata'al ghurba yudannisuna lan narda abadan dhillatana ya Rasulallah ya بدم دلهنا يا رسول قيد ماسينا وندك حصون اعدينا ونزمجر وسط اعدينا يا رسول الله اجل قد جمع وسال الذي الحكمه وصف القنزانا و وجه ظهر حق ابانا برسول الله يا رسول الله و قدوته لنا الغرب يندس لن نذ ابدا ذلتنا يا رسول الله فتقرقتم لرسول الله شلت أيدي بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت في هادينا ورسول الله وَقُلُوبٌ وَقُلُوبٌ وَقُلُوبٌ أَبَدًا لا تَنْسَى وَقُلُوبٌ أَبَدًا لا تَنْسَى مَنْ أَصْلَحَ فَقَدْ نُسِسَ سَهْمًا هُمْ حَمْسَيْفًا الله يا غرب اعتبر بماضينا كندسنا رؤوسا عادنا وسنمضي اليوم كماضينا لرسول الله لرسول الله يا غرب سيستعكم نور قد شرف فوق روابينا لن يبقى الإسلام سدينا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وبدوتنا لن تدعى الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحقم قيد سينا وندك حصون اعدينا ونزمجر وسط اعدينا يا رسول الله اجل قد جمع الحصان ذي الحكمه وصف القنز دانا وذهيبا ظهرا برسول الله يا رسول الله وبدوتنا لن ندعى الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله فتقرقتم لرسول الله سلت أيدي بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسم في هادينا الله وَلَوْلَا <تصفيق> <تصفيق>